الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إكذن الصراط المستقيم. سَحُبَّ يَوْزِكُمْ إلى إلَى الْكَعْبَيْنِ See you. I'm <laughs> Ja uh -huh.